شبكة مزامير آل داود تقدم فصيدتي ويخر للأقدام كسرا إلى الثورة السورية الأبية المباركة <تصفيق> إني إني أنا المذبوح نحرا في العين دمع في الحشا أسكنت قهرا نحن الذين خدودنا قد شققت بدموعنا غسمت لها شقا ومجرا نحن الذين عيوننا قد عاينت أم من يهتك عرضها وتصيح أخرى والطفل يبكي نائحا أماه لا أماه لا فأتوا إليه وقطعوه بجرمهم عشرا والأم من كمد تموت وقلبها قد ذاب فورا إني رأيت الذبح عند البعض فكرا ورأيت إبليسا تبختر بينهم لبس العمامة ويحه قد أصدر الملعون أمرا ولتعلموا لا دين للإجرام بل سترى الحثالة قد بدت بطوائف أخرى وأخرى وانظر هنا وانظر هنا سقطت مبادئ عالم قد ناصر الجزار جهرا لا تنطق. بل فاخرسوا ما عدت أقبل منكم قولا وعذرا قاداتنا وجيوشنا خلونا ياشين القتال وبدلوا بالسيف فأرا ولترتدوا شالا ولفوا وسطكم فالحر في قاموسكم من هز خصرا والمومساء شريفة ونقية وعفيفة إن كان في الظلام حرا والمومساء شريفة ونقية وعفيفة إن كان في الظلام حرا أنجبتموا من عهركم عارا وعهرا قتل الشريف قتل الشريف لأنه قد فاقهم قجرا وطهرا ومجالس كمراقص لكن على الأشلاء تعرا ما عدت أرجوكم ولا أرجو من الأنجاس نصرا الله ربي ناصري الله ربي ناصري ما ضيع الرحمان امره الله أكبر قد علت هي راية الأحرار كبرى رفع اللواء رفع اللواء فجاهدوا فالروح بالجنات تشرى رفع اللواء فجاهدوا فالروح بالجنات تشرى حق الجهاد فلا نرى في الامر بعد اليوم سرا حق الجهاد فلا نرا في الامر بعد اليوم سرا هم يصرخون هم يصرخون بحقدهم ما مات كسرا والعرب قد لبثوا بكهف الصمت دهرا هم يصرخون بحقدهم ما مات كسرا والعرب قد لبتوا بكهف الصمت دهرا لكن لواء الله يعلو شامخا ويخر للأقدام كسرا لكن لواء الله يعلو شامخا ويخر للأقدام كسرا بشار يا خنزير قد جئناك بالأفواج تترا بشاروا يا خنزير قد جئناك بالافواج تكرا كلا فلن تسطع علينا اليوم نصرى كلا فلن تسطع علينا اليوم نصرى بشاروا يا خنزير قد جئناك بالافواج تكرا ولكل فوج تأره وسنبتر الأجزاء بترا سنقص مترا بل إن بعد المتر شبر والشبر يقسم في ثلاث تلتها مقسومة والشبر يقسم في ثلاث تلتها مقسومة عشرا فعشرا ثم عشرا هذا القصاص وهكذا نصليك فوق الدل تأرى هذا القصاص وهكذا نصليك فوت الذل تأرى